حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمي القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فإذا كان العام المقبل صنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابه ما روي أن عاشراء اليوم التاسع بابه ما روي أن عاشراء اليوم التاسع يعني على قول بعض العلم أن المراد بعاشراء التاسع ولكن العاشورة اليوم العاشر لأن الاسم يدل على المسمى العاشورة هو نسبة يعني المقصود به اليوم العاشر فهو اسم يدل على المسمى وبعض اهل العلم قال ان المقصود عاشوره التاسع وبعضهم قال لا انما قوله التاسع يعني اضافها لالعاشر وليس المقصود انه بدل العاشر وانما هو مضافا اليه لا انه عوضا عنه وأنه بدلا منه بحيث يترك العاشر ويصام التاسع بل يضاف الى العاشر فكان يصوم عاشر قال لا عجت التاسع أن يصوم التاسع يعني منه مضافا إليه وليس المقصود من ذلك أن أنه هو المراد وحده دون أن يضاف إليه غيره بل هو مضاف إلى غيره وهو العاشر التاسع مضاف إلى العاشر ف يعني بعضهم قال هذا وبعضهم قال ان مقصود بسيام التاسع مضموما إلى العاشر فالعاشر هو يوم عاشورة والتاسع مضاف إليه به تحصل المخالفة به تحصل المخالفة لليهود نعم قال حدثنا سليمان بن داود المهري سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج بعد وجود النسائع عن ابن وهب عن وscenes المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن يحيى بن عيوب يحيى بن عيوب ثقة أخرج له صدوق ربما أخطى صدوق ربما أخطى أخرجه أصحاب كتب الستة عن اسماعيل بن أمية عن اسماعيل بن أمية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي غطفان عن أبي غطفان وهو أياس مسعود بن طريف أو مالك المردي ثقة خجل مسلم وداود والنسي ابن ماجه وهو ثقة خجل مسلم أبو داود والنسي ابن ماجه ابن ماجه عن عبد الله بن عباس عن بن عباس وقد مر